الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محندا عبده ورسوله وبعد يقول الشيخ يعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله عز وجل ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله ومعرفه دين الاسلام بالادله الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه هذه المسائل يجب علينا ان نتعلمها الاولى العلم وهو المعرفه العلم وهو معرفه الله لكن معرفه الله ليس معناها هنا ان نعرف ان هناك اله يعبد يعني ليس مجرد المعرفه فان ابليس كان يعرف ربه ويعرف أنه خالقه ومع ذلك فهو كافر إبليس كافر أم لا يا جماعة كافر طيب أصف فيه ناس بتشك في كفر إبليس عارفين كده أم لا طيب طيب ده بالشكل انت تصورجي اقعد يبقى مجرد المعرفه يا جماعه لا تكفي مجرد المعرفه بالله لا تكفي فان كفار قريش كانوا يعرفون الله بل كانوا يؤمنون بانه هو الخالق قال تعالى ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم اذا لابد ان يكون هناك شيء زائد على مجرد المعرفه ما هو هذا الشيء الزائد قال شيخ شيخنا الشيخ ابن عسيمين أي معرفة الله بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه سبحانه وتعالى والإذعان والإنقياد والتحكيم يبقى لا يكون معرفتك بالله إلا بهذه الأشياء أن تكون معرفة قابلا لما انزله وشرعه سبحانه وتعالى منقادا له مطيعا له محكما له سبحانه وتعالى فلا يصح مجرد المعرفه لان مجرد المعرفه الكفار يعرفون الله كفار قريش الذين كانوا يعبدون الاصنام يعرفون الله ويؤمنون انه هو خالقهم ورازقهم ومع ذلك سمهم الله كفارا يبقى ليس مجرد المعرفه بل المعرفه التي تستلزم القبول والانقياد والاذعان والطاعه وتحكيم ما شرع الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه واله وسلم لكن كيف يتعرف العبد على ربه كيف تتعرف على الله سبحانه وتعالى نحن نعبد الله ونؤمن به كيف آمنا وكيف عرفنا انه هو ربنا وخالقنا ورازقنا عرفناه بالايات الشرعيه والايات الكونيه ما هي الايات الشرعيه الكتب التي انزل الله عز وجل القران سنة النبي عليه الصلاه والسلام هذه عرفتنا بربنا سبحانه وتعالى فقط لا هناك ايضا النظر الى الايات الكونيه ما حولنا من الايات والله تبارك وتعالى يقول وفي الارض ايات للمؤمنين وفي انفسكم افلا تبصرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلق ويل للسماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف استطحت هذه هي الايات الكونيه اذا تعرضت الى هذه الايات بالنظر والتفكر والاعتبار خرجت بمعرفه الله عز وجل طيب عرفنا الله عز وجل يبقى لابد ان ننقاد ونستسلم ونطيع ونحكم الله سبحانه وتعالى في كل احوالنا فان الله تعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله لله رب العالمين يبقى معرفه الله عز وجل بالايات الشرعيه والايات الكونيه ومعرفة نبيه صلى الله عليه واله وسلم ايضا بالايات الشرعيه والايات الكونيه يعني كما عرفنا الله عز وجل بالايات الشرعيه وبالايات الكونيه كذلك نعرف نبينا صلى الله عليه واله وسلم بالايات الشرعيه والكونيه طب ايه الايات الكونيه ايه الايات الشرعيه التي تدل على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الايات الشرعيه في القران وما محمد الا رسول قال محمد رسول الله واضح هذه ايات شرعيه تقول بنبوه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما هي الايات الكونيه التي تدل على نبوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ الايات التي ارسله الله تبارك وتعالى بها من اعظم ما انزل الله عز وجل لمحمد من الايات التي تصدقه ما بيننا من كتاب الله القران ايه الايه اللي في القران؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اميا صح ولا خطا والامي الذي لا يقرا ولا يكتب صح ولا خطا انتبه لان هناك من يقول ان الامي ليس معناه الذي لا يقرا ولا يكتب ويستدل على اننا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام امه اميه ومع ذلك فينا من يقرا ويكتب كيف نرد على هؤلاء يعني هو يقول ليس معنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا اميا انه لا يقرا ولا يكتب ما دليلك يقول قال صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه وفينا من يقرا ويكتب كيف ترد على هذا تفضل سيدنا جبريل قال لهم احنا بنقر قالوا اقرا لهم طيب هذه الاتع معنى احنا عايزين نرد على الشبهه دي فقط الاول أميه يعني لا تقرأ ولا تكتب طيب ها؟ فضل لا أميه يعني لا تقرأ ولا تكتب ها؟ ها؟ يعني ناخد باليد ولا ناخد طيب اتفضل احسنت دي دي ما نستدل به على ما نقول فهذه شبه فقط نقول ليس معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام نحن امه اميه انه ليس فيها من يقرا ولا يكتب انما عامه الامه عامه الامه والاصل فيها كان ايه انها امه اميه ولا يمنع ان فيها من يقرا ويكتب لكن كان الحال الغالب على هذه الامه في صدر هذه الامه الاميه ولا الكتابه والقراءه الاميه فهذا هو المعنى لكن الله عز وجل دلل لنا في كتابه على ان النبي عليه الصلاه والسلام امي بمعنى انه كان لا يقرا ولا يكتب الدليل الاول قال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام اقرا قال ما انا بقارئ قال سبحانه وتعالى في القران وما كنت تقلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبطلون واضح طيب الدليل الثالث النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه لما كاتب سهيل بن عمرو فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ماذا قال سهيل قال اكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم ثم اكتب اسمك واسم ابيك اكتب اسمك واسم... والله لو نعلم انك رسول الله ما قتلك فقال حوراء علي علي رضي الله عنه والذي كان اكتب الكتاب فانا علي ان يكتبها أن يمحوها فقال أين هي لو كان يقرأ كان يمكن يقول له أين هي فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده فهذا دليل على أنه نبي أمني أي كان لا يقرأ ولا يكتب وهذا غاية الفخر لماذا لأن مع كونه نبيا أمنيا لا يقرأ ولا يكتب أتى بكتاب محيو لا يؤتى ابدا من قبل النفس ابدا لما فيه من قصص الاولين والاخرين ولما فيه من الاعجاز سواء في البلاغه والفصاحه والنسق وغير ذلك والاحكام التي يغايه في الدقه ومع ذلك اتى بها النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك شك الكفار فقالوا انما يعلمه غلام ابن الحضرمي مما يعلمه بشر لانه وجد ان مثل هذا الكتاب لا ياتي به بشر وهم افصح الناس ومع ذلك ما استطاعوا ان ياتوا بمثله كما قال الله تبارك وتعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض وهير فتحداهم ولم يقبل التحدي لو كان مجرد هذا التحدي يسقط النبي عليه الصلاه والسلام عمله عليه فتحداهم فيما هو اقل قل وقالوا ان يقولونا افتراء قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات 10 10 عشر صور فقط صغيره او كبيره ما حدد وهذا ايضا من التحدي فما استطاع وما قبل التحدي فقال فاتوا بصوره من مثله صوره واحده هل قبلوا هذا التحدي ما قبل احد هذا التحدي وفي هذا اعجاز لانهم كانوا افصح الناس وابلغ الناس لكنهم ما استطاعوا ان ياتوا بمثل هذا القران فهذا اعظم ما اوتي النبي عليه الصلاه والسلام من الايات كذلك ما اتاه الله عز وجل من الايات والدلائل على صدقه والتي وضعت بالفاء مثال قول النبي عليه الصلاه والسلام عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ان ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الحسن فعل ذلك ولا لا قال صلى الله عليه واله وسلم عن عمار بن ياسر تقتله الفئه الباغيه يبقى النبي تنبأ بانه سيموت ايه مقتولا مش كده من الذي انباه سبحانه وتعالى ثم تنبأ ان الذي يقتله من الفئه الباغيه عمر بن ياسر كان معن كان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفئه البغي كانت هناك فئه معاويه رضي الله عنه وعن ابيه واضح يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام تنبأ بامور كثيره كانت هذه من الدلائل التي تثبت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم إضافة إلى دلائل أخرى كتكثير الطعام بين يديه وكذلك الماء تسبيح الحصى بين يديه يقول إن في مكة حجر كان يسلم علي كان يسلم على النبي ينطق ويسلم على النبي هذا الصلاة والسلام وسبح الحصى بين يديه وهذا كله سابت حنين الجذع كان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان نسمع له منبر كان يقف على جذع نخله فقال رجل من الانصار لو صنعنا لك منبرا يا رسول الله تصعد عليه تخطب الناس عليه فلما صنع هذا المنبر وقدم للنبي عليه الصلاه والسلام وصعد اليه لاول مره ماذا فعل الجذع صرخ في بعض روايات صراخه الطفل بعضها صار او خاره خاره الثور والكل يسمع فهذه ايه معجزه تدل على صدق نبوه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول لحنين الجزع لنبينا صلى الله عليه وسلم اعظم من احياء الموتى لعيسى ابن مريم ليه لأن الميت في أصله كان يتكلم ولا لا كان فيه حياة ولا لا لكن في أصله لك في الشيء كان من الهدى تتكلم وليس فيها حياة مش كده فأحياها الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم حتى صرخت وتكلمت وفي الأصل لا تتكلم واضح طيب ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أي بالآيات الشرعية والايات الكونيه لكن يا جماعه معرفه النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا هل مجرد المعرفه ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وانتهى الامر او هو نبينا وانتهى الامر لا بل جزاك الله خير بل المعرفه هنا التي تستلزم تستلزم ايه قبول ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما اخبر وامتثال امره فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم يعني ليس مجرد المعرفه تكون قد عرفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم انما متى نقول انك تعرف النبي حينما تستلزم هذه المعرفه قبولا منك لما جاء به عليه الصلاه والسلام وكذلك تصديقه فيما اخبر به عليه الصلاه والسلام وكذلك اجتنابك لما نهاك عنه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك تحكيم ما جاء به عليه الصلاه والسلام وهذا كله ملخص في ايه واحده من كتاب الله فلا وربك لا يؤمنون هنا نفي ايه نفي الايمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم اذا حدث خلاف وخصومه نتحاكم لمن للنبي محمد عليه الصلاه والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ما معنى الحرج الضيق اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيق صدرك بحكمه صلى الله عليه وسلم واضح حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فقط لا ويسلموا تسليما نسلم لان يا جماعه المحبه تعرف بالطاع صحيح لكن انا ممكن ان احب انسان فيرني بما احب فامتثل لانني احب هذا الامر لكن امتحان صدق المحبه بقى عندما يأمرك بشيء ليس على هواك عندما يأمرك بشيء ليس على هواك عندئذ ان يكون هنا المحك فالله عز وجل يقول ليس مجرد انك ترضى بحكم النبي عليه الصلاه والسلام وانتهى الامر لا وتسلم تسليما حتى ولو كان هذا الامر على غير هواك حتى لو كان هذا الامر على ايه على غيره لانه لو كان على هواك يبقى الطاعه مش مش صعبه على النفس واضح يبقى فلا وربك لا يؤمنون نفي الايمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم وجوب تحكيم النبي عليه الصلاه والسلام ثم لا يجد في انفسهم حرجا النهي عن ان يكون الانسان فيه ضيق من حكم النبي عليه الصلاه والسلام ويسلم تسليما وجوب التسليم لقول النبي عليه الصلاه والسلام والله تعالى يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون عند ها سمعنا واطعنا حتى لو كان الحكم على غير هواك حتى لو كان الحكم على غير هواك لابد ان تسلم طيب كذلك يقول الله عز وجل فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله يعني ايه فردوه الى الله والرسول فردوه الى الكتاب والسنه فردوه الى الله والرسول اي ردوه الى الكتاب والسنه وهذا يا جماعه هو الميزان اذا اختل فسدت الدنيا اذا اختلفنا وتشاجرنا من الذي يفصل بيننا الكتاب والسنه لو التفتنا لغير الكتاب والسنة لن نصل إلى شيء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا هم كتاب الله وسنة ولذلك قال الله عز وجل أن تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قال عبد الله بن عباس اي تحاكمه الى غير الكتاب والسنه يبقى الطاغوت هنا معناه او التحاكم للطاغوت معناه التحاكم الى غير الكتاب والسنه اي تحاكم بعيدا عن الشرع هذا هو الطاغوت واضح هيا نتحاكم الى القوانين الوضعيه هذا طاغوت هيا نتحاكم الى العادات والتقاليد هذا طاغوت هي انا نتحاكم الى الرؤساء والملوك والسلاطين والامراء هذا هو الطاغوت طيب لكي نخلص من الطاغوت نتحاكم لمن نتحاكم لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم واضح يا جماعه اتفضل ومعرفه دين الاسلام بالادله نعرف دين الاسلام بالادله بصوا يا جماعه ما هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق جميعا الاسلام يعني نوح عليه السلام جاء بالاسلام ولا بحاجه ثانيه بالاسلام ابراهيم جاء موسى جاء ان ايس عليه السلام جاء بالاسلام كلهم جاوا بالاسلام ازاي ده دول يهود هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى ازاي تقول ان الانبياء كلهم جاوا بالاسلام هذا القران الحواريون قالوا ليس عليه السلام وشهد بان ربنا امننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدي فلما احس عيسى منهم الكفره قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله والشهب قالنا مسلمون صح كده ابراهيم عليه الصلاه والسلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ودع في ضياع فقام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا امه مسلمه لك واضح طيب ما معنى الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله عز وجل في كل ما امر اذ قال له ربه اسلم انقاد واتع ربك ماذا قال اسلمت لرب العالمين طيب ولما بقسموا الاسلام الى قسمين الاسلام العام والاسلام الخاص قلنا ان هذه الامم دينها هو الايه الاسلام وكل الانبياء دعت الى دين الاسلام الذي هو بمعنى الاستسلام لله رب العالمين وامتنا امه الاسلام دينها هو الاسلام ودعوتها كانت للإسلام طب ما الفرق بيننا وبينهم الآن نقول أن هنا الإسلام الخاص الإسلام إذا قلت هذا الرجل مسلم أي أعني أنه من أمة الإسلام مش كده فأصبح كل من يدين بدين الإسلام ويشهد شهادة أن لا إله إلا الله يسمى مسلم مسلم وهو ينتمي الى دين الاسلام وكل عبد او كل رجل من غير مله الاسلام مله الاسلام ممن هم من اليهود او النصارى او غير ذلك لا يقال عنهم انهم ايه مسلمون واضح مع انهم ملزمون بدين الايه الاسلام لكن أصبحت كلمة الإسلام ملسقة بمن يا جماعة بمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه من دي طيب نحن قلنا أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين إيه الإسلام الإسلام متفق ولا مختلف طيب والنبي عليه الصلاه والسلام جاء بدين بدين الاسلام لكن عندنا اصبح اذا قلت هذا الرجل مسلم اول ما يخطر بذهنك انه يشهد ايه لا اله الا الله محمد رسول الله طيب واصحاب الديانات الاخرى يسمى مسلمين ليه لان هم استسلام الاسلام العام اللي هو بمعنى الاستسلام لله عز وجل واضح كان معناه كده الاسلام هو الاستسلام والانقياد والطاعه لله سبحانه وتعالى هذا هو معنى الاسلام العام اما الاسلام الخاص كله من انتمى الى امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهد شهاده الحق وضحت لا طبعا مش مسلمين النصارى مسلمين ده انت لو قلت لهم انتم مسلمين هيقتلوك اه الاسلام العام كله معناه يا جماعه الاستسلام لله رب العالمين بالطاعه مش كده هل هم مستسلمين لله بالطاعه عادي عادي يبقى يهودي على حق لا طبعا عندك شك قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم من كانت عقيدته ان عيسى هو الله مسلم يدخل الجنه مؤمن من قال ان الله ثالث ثلاثه ماذا قال الله فيه اولا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه من الذي قال أنهم كفروا الله سبحانه وتعالى لا أنا ولا أنت ولا شيخ ولا عالم الله هو الذي قال ذلك لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث فمن كانت عقيدته أن الله سالث ثلاث مسلم مؤمن خلاص واضحة من كانت عقيدته أن لله ولدا من الذي قال أن الله ولد النصارى واليهود بس كده النصارى واليهود بس والمشركين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناث وجعلوا بينه وبين الجنه نسب خلاص والله تبارك وتعالى ينكر على هؤلاء جميعا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعا الرحمن ولدا واو ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وقال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واضح صمت احسنت لان مفيش عاصله وجب عليه انتباه احسنت احسنت يعني كل من كان في عهد نبيه مطيعا له فهو مسلم واضح فبعد مجيء النبي عليه الصلاه والسلام وبعثه النبي عليه الصلاه والسلام اصبح هذا الاسم لا يخص الا من امن به صلى الله عليه وسلم نعم لا كانت في أنبياء ألم يقل عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله قال الحواريون في عهدها قالوا كذلك قالوا إنا نصار هم قالوا كده سموا أنفسهم قالوا إنا نصار واليهود سم يهود قالوا إنا هدنا إليك يعني رجعنا إليك وأندنا إليك واليهود هم سلاله من العقوب. يعقوب عليه السلام واضح نعم يعني تعرف تستنني كل صلح يسوق اي ابرز الحاجات دي انا عامله بصوا يا جماعه هذه القاعده من لم يكفر الكافر كانت سببا في ضلال كثير من الشباب ذلك لانهم كانوا لا يفهمون هذه القاعده واضح كان مثلا فينا حضرتوش انت الايام دي 79 80 81 استاذ كافر طيب انت بتقول كافر انا لا اقول انه كافر انا اقول انه مسلم اه يبقى انت لا تكفر الكافر فتكون انت كافر وتصبح سلسله فلان الفلاني مثلا مبتدع بدعه معينه فواحد يقول هذا كافر قال له لا مش كافر يقول له لا انت كافر لانك لم تكفره وهو كافر لان القاعده تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا هو ليس المقصود يعني ما الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريا مواحد يقول لي أن الله هو المسيح ابن مريا وأقول له أنت كافر أصبت ولا أخطأت إذا قلت له أنت مسلم أخطأت ليه لأن الله كفره فأنا أقول لا يا رب هذا ليس بكافر أنت أخطأ سبحانه وتعالى همت ابو جهل ابو لهب فرعون ابليس ما حد يقول لي يجيب ابليس ابليس ليس بكافر او ابو جهل ليس بكافر هذا كفره الله عز وجل في كتابه وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى من لم يكفر الكافر هذا اذا كان الكفر واضحا متفق عليه في الكتاب والسنه كفر اصلي انما لو ان في عالم يا جماعه العالم له حق ان يقول ان فلان مسلم او فلان كافر وكان العلماء اذا ظهر من الولات او الحكام شيئا من الكفر ارسلوا اليه رسائل قلت كذا وكذا وهذا كفر ويسترجعوه فان ابى قالوا هذا كافر هذه المساله مساله اصلها اجتهاد ولا كفر اصلي اجتهاد فواحد عالم ثاني لا يرى انه كافر فاذا الذي كفرناه بالاجتهاد لا ينطبق عليه دي قاعده واضح يعني كان زمان يا جماعه الجماعه بتقول تكفير والهجره اذا كان واحد حلق دقنه بيقول لك هذا كافر واضح طيب لما هو كافر وانت لا تكفره يبقى انت كافر لانه من لم يكفر الكافر فانت كافر خلاص فنصل الى ايه الى المقولة التي سمعناها كان واحد لا اعلم على وجه الارض مسلما غيري خلاص اهل الارض كلهم كفار الا هو هم كانوا اتنين فاختلفوا مع بعض فالتاني قال لا بس خلاص ليس على وجه الارض مسلما غيري ده هذا كلام خلينا في الدار سمع كفياك ماشر لا ده احنا انت انت انت, انت طلعتنا بره المحاضره خلينا ديا بينه وبينك او كل يوم حته <تصفيق> الشيخ يقول فاليهود مسلمون في زمن موسى والنصارى مسلمون في زمن عيسى بالمعنى اللي ذكرناه وان حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين وهذا الدين الاسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى ليه يا جماعه قال الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ان ده بيقولوا عليه حرف توكيد ولا لا ان الدين عند الله الاسلام اي دين ليس بدين عند الله هو دين واحد بس نعبد الله Thank <laughs> you. Ahem. <clears throat> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بعد ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله ما معنى الادله الادله جمع دليل والدليل هو ما يرشد الى المطلوب واحنا قلنا ان الادله اما ان تكون شرعيه او كونيه او تقول سمعيه وعقليه سمعيه يعني ايه معناه ادله سمعيه يعني ادله الكتاب والسنه اللي هي الادله الشرعيه الادله العقليه التي يتوصل اليها بالنظر والعقل تفكر تذكر والتدبر يبقى لما اقول لك هذا دليل عقلي تبقى انت فاهم يعني ايه دليل عقلي اما اقول هذا دليل شرعي يبقى ايه سمعي سمعي يعني كتاب وسنه ماشي يبقى الادله الشرعيه والادله السمعيه والادله النقليه برضه يعني في من يقول هذا دليل النقل يعني ايه النقل يعني المنقول من القران والسنه واضح طيب طيب الثانيه نعم طيب احنا اقولنا مش هزيقنا نخرج بره للدرس خلنا اي اه حاضر حاضر ما تستعجلش بكرة بجيلك ورأتلي امتحان كده تقعد قدامها اه وتقعد تقول يا ريتني الثانية العمل به العمل بايه بالعلم مش كده الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة العمل به هذا هو المساله الثانيه لان مجرد العلم يا جماعه مجرد العلم ليس فضلا بل قد يكون منقصه متى يكون العلم فضيله ومنقبه عند العمل به اما اذا كنت أعلم ولا أعمل فهذه من قصر ولذلك من عمل بلا علم فهو في الضلال كالنصار يعملون ويحبسون أنفسهم ويترهبنوا لكن عن علم ولا عن جاه عن جاه وكذلك الذي يعلم ولا يعمل هذا يشابه اليهود في انهم كانوا يعلمون ولكنهم لا يعملون كانوا يعلمون ولكنهم كانوا لا يعملون ولذلك قال الله عز وجل في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم ايه هي صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي عليه الصلاه والسلام فسر المغضوب عليهم والضالين فسر هل ممكن نسمع لتفسير غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او بعده لا يجوز يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقدم قولا سواء كان في تفسير ولا في حكم ولا في اي شيء بخلاف قال الله وقال الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى طب المغضوب عليهم تختلف عن الضالين قالوا اه المغضوب عليهم لانهم علموا ولم يعملوا واضح اما الضالين فلانه عملوا من غير علم انتوا عارفين قصه صوره النور ان الرجل يقسم بالله عز وجل اربع ايمانات مش كده انه لا من الصادقين والخامسه ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين طب والست ماذا تقول <تصفيق> اه ويدرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه والخامسه ان غضب الله عليها طب ليه في الست قال غضب الله غضب الله عليها والاول في اللعن لانها تعلم هو الراجل ممكن يرى لكن على وجه اليقين ممكن يكون الزنا ما تمش لان معنى الزنا شرعا هو ايلاج فرج في فرج من غير عقد ولا شبهه فهو لم ير الايلاج را رجل ينام مع زوجته ايذًا بالله فهو شهد على ما راى لكن هي اذا قالت وانكرت هي اللي عارفه في ايلاج او لا صح ولا لا هي على يقين هي عملت ولا لا فكان الغرب الي يقو بها من الرجل فالذي يعلم ولا يعمل هذا من المغضوب عليهم هذا يشبه اليهود واضح نعم والغضب لا ما تكلمش على مش ما تكلمش على المعنى اللغوي انا ما بكلمكش على المعنى اللغوي انا بكلمك على ان كلام العلماء منصب على ايه على ان اليهود استحقوا الغضب لانهم عالموا ولم يعملوا لان ثمره العلم يا جماعه هي العمل اما ان اتعلم ولا اعمل بهذا العلم فهذا يعني معيبه شديده فتحصيل العلم في حد ذاته من غير عمل هذه ليست منقبه ولا فضيله فهو الشاعر يقول الثانيه العمل به اي العمل بهذا العلم فإذا لم يعمل بهذا العلم فلم يأخذ ثمر من هذا العلم الثالثه الدعوه اليه الدعوه لايه الى معرفه الله ومعرفه رسوله ومعرفه دين الاسلام بالادله طيب هو الدعوه الى الاسلام دي مما اوجبه الله ان نتعلمه نعم الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي السبيل هو الطريق هذا طريقي قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله الى توحيده وطاعته على بصيره على علم ولازم نحط كلمه خط تحت كلمه بصيره على علم لا ادعو الى شيء وانا اجهله اروح حد خبه في الحج وانا اجل الحج ها واعلم الناس مناسك العمره وانا لا اعلم مناسك العمره طيب اعلم الناس معنى التوحيد وانا لا اعلم ما معنى التوحيد لا اعلم الناس كيف يصلون كيف يصومون كيف يذكون وانا لا اعلم لا يبقى لابد ايه للدعوه من علم على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين طيب اته الى الله ما هي سبل الدعوه الى الله السبل كثير فيه الدعوه الفرديه الدعوه الفرديه ودي اللي كانت موجوده في اول صدر الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام هل اول ما نبع خرج على الناس يقول انا رسول رب العالمين لا ما حصلش ذهب الى ابو بكر وذهب الى عثمان وذهب الى علي وذهب الى خديجه حتى اصبح بعض نفر امنوا به لما كثروا قليلا فاصبحوا عشرات امره الله عز وجل ان ينذر اهل مكه كلها فصعد على الصفا ونادى على بطون قريش بطنا بطنا حتى اجتمعوا اليه وقال اذا ان باتكم ان خيلا بصفح هذا الواد بصفح هذا الوادي اكنتم مصدقيه قالوا ما علمنا عليك كذبا ما علمنا عليك كذبا ما جربنا عليك كذبا قال فاني رسول لكم بين يدي عذاب شديد عليه الصلاه والسلام يبقى الدعوه الفرديه دي من انفع الدعوات خطب الجمعه دعوه ولا مش دعوه هذه الدروس دروس العلم دعوه ولا مش دعوه كتيبات نكتبها ونوزعها على الناس هذه دعوه ولا اسطوانه فيها علم نافع واخلاق حميده نوزعها على الناس هذا دعوه ولا اذا الدعوه الى الله عز وجل مجالاتها كثيره جدا وينبغي على طلاب العلم ان ينظروا الى هذه الوسائل وانفعها انا في واحد ما بيقراش تديلهوش كتاب في واحد بيسمع تديله اسطوانه في واحد لازم تزور وتتودد اليه حتى يحبك لان يا جماعه الداعي لن يكون مقبولا الا اذا كان محبوب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام مش النبي بس ما ارسل الله تعالى نبيا الا وله شرفه بين قومه صح ولا لا لابد ولابد ان يكون موصوفا وموصوما بينهم حتى قبل البعثه بالاخلاق الحميده كيف كان يوصف النبي قبل البعثه الصادق الامين واضح لانه لو كان قبل كده بيكذب وقال لهم بقى لهم ده النبي قالوا له ايه لا يصدق لكن لما كان معهود عندهم بالصدق اصبح لزاما عليهم ان يصدقوه يعني صدقني كل الايام دي تقف على هذه المساله وتكذبني واضح يا جماعه نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك للاخوه <تصفيق> المتن المد نقول المتن ايه حفظ المتن حفظ يا جماعه مكرر حفظ المتن ان شاء الله هنسهل عليكم هنديكم فقرات من هذا المتن هيبقى عليه تقريبا ربع الامتحان او اكثر فمن الان حاول ان تحفظ المتن واضح